وَقلَ دَس رَكَان أَكُم فَذَهُم فَلَن يَستَّجبُ لَهُم وَرَأوعَذَاب وَطِيلَ دعَوسُ ركان أَكُمْ فَد فَلَن يَتَّجب لَم وَرَأو العذَاد لََو أنَّهُم كَلُوا لَوْ أنهُم كَُوا يَحتَدون